وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ قَالَ قَالَتِ الْعِيرُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ في الأرض لِبَيْنِكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ فَسَادَ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي أَظْلِمُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ مِنْ كُلٍّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عذت بربي وربكم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 كون رجللا أي يك ربّ الله أتقتُونَ رجللاًا أي يقول ربّ الله وَفرج أكم بالالبث موّكم أتك تُونَ رجلولًاأَ يك ربي الله وَقدع وَإِنَّكَ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنَّكَ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنَّكَ صَادِقٌ يُصَدِّقُ بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُمْ وَإِنَّكَ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 فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال مَا ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد قال فرعون وَقَالَ الذي آممَنَ يَقَمِ إ أأَخَافُعَلَْكُمْ بِثْ يَوْمِ الأحزَابَ وَقَالَ الذي يَوْمِ الأحْزَاب مِثْلَ دَأ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِثْلَ دَأ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ أخاف عليكم يوم الثناد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم الثناد يوم تولون مذبرين ما لكم من الله من عاصم يوم تولون مذبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل الله فما له